الموقع الرسمي لفضلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم, لكم يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين المنعمين المتفضلين وأصلي وأسلموا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 استطاع الإسلام أن يوجد هذا الإنسان وإن, وإن وجدنا في مجتمعاتنا ضعفا في هذا الجانب فالضعف يرجع إلى الناس لا إلى الإسلام الإسلام بتعاليمه المحكمة احكاما وآدابا سد الثغرات وأقام مجتمعا طاهرا نظيفا وقد حصل هذا في التاريخ في يوم من الأيام لما اظهر الإسلام للدنيا الجيل الفريد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 اخترت لهذه الخطبه عنوانا الأحقاد فناء الأمم والله صحيح الحقد غليان شيطاني وهياج ابليسي يضربه في نفس العبد من أجل أن يحقق الانتقام ما الحقد الحقد امساك العداوة في القلب والتربص للتشفي الحقد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 وفي دارفور ونودج لهذا الحقد كيف انه افرغ مجتمعا كاملا من محتواه فصاروا اما مشردين يقتاتون على جذع لقيمات من اجنبي كافر يعيشون تحت تحت البروش وتحت المشمعات فقدوا بيوتهم ان الحقد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 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام الحقد هو اللد الذي يكون في الصدر وبالمناسبة للحقد مفردات منها الغل والغل الحقد المستتر في الضمير الذي لم يظهر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 أكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون هو الذي يدفعهم الى قوله ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصدكم سيئه يفرح بها انه الحقد الحقد خطر وخطوره الحقد انه يولد كل الرذائل من حقد قسى قلبه اولا ثم عاند ثانيا ثم طلب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 اعتلج الحقد في صدره قال لا أقتلنك قال إنما يتكبر الله من المتقين لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك فطوعت له نفسه قتل أخيه وهذه أول جريمه قتل وقعت في الارض وسببها الحسد واقتتال في امراه وإلى يومنا هذا أي جريمة قتل ابتقى إما في مال إما في اعراب انتهى الكلام العالم ده كله يغلي ويموج في ماذا في الثروه والسلطة وبؤر الصراع في عالمنا للأسف الشديد هي في بلاد المسلمين الصومال أفغانستان فلسطين دارفور العراق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 ثمن دبابه تفتح ثلاثين مدرسة؟ ثمن دبابة تفتح ثلاثين مدرسة؟ ولكنهم ما زالوا يصنعون الدبابات ويتفننون في الأسلحة الفتاكة التي تفتق بالإنسان إنها مخلفات الحضارة المعاصره هل تعلم, هل تعلم أخي المسلم أن ثمن طائرة نفاسة حربية؟ كافية لفتح ألف صيدليه يتعالج فيها الناس مجانا وما زال العالم لا يفتح الصيدليات ولكنه يهرع إلى التسليح إن الذي دفع قابيل لقتل هو الذي دفع الناس أن يموتوا في جسر أم درمان في يوم من الأيام في, شهر في, في, في العاشر من شهر مايو وانها ذات المنطلقات وذات الدوافع لان بسطت يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك ليقتلك فكان الذي يعترج حقدر يقول فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله سبحان الله لما قتل هابيل وجرى دمه على الارض ابت الارض ان تشرب هذا الدم ومن ذلك التاريخ الدم الى سفك فانه يتجمد على ظهر الارض وان الارض لا تشربه ولا يتسلل فيها وكان كما جاء في الاثر كان الناس في وئام وكانت السباع ليس فيها توحش فلما قتل قابيل هابيل توحشت السباع وعدا السبع على الغنم وتفرق الناس لذلك يقول ابو هريره ان الطيور في اوكارها وان الوحوش في غاباتها تموت من ظلم ابن ادم لاخيه ابن ادم لا تتحمله وكان وقعها على البهائم والحيوانات عنيفا الحقد الذي يولد القتل وسبحان الله ختم, ختم, ختم الله الايات بقوله فبعث الله ارابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه فأصبح من النادمين قال يا ويلتان أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءه أخي ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا الضغائن أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أفغانهم المؤمن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 يبدو ان الناس مع الاعلام المثير والذي فيه عنف ضرب وكتل وكل افلام بتاعة عنف زايد خواء المجتمع من الايمان وضعف التربيه وفساد الدمم وانهيار الاخلاق وخراب الضمائر ماذا يفيد امه بمصانع مشيده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 وحصل هذا قبل في في في غضون شهور فائته قتل صحفي وقطعت عنقه والقي في الخلاء قام عليه بعض الناس لانه اما تكلم في قبيلتي او اختلفوا معه وكنا نختلف معه ولكننا نرفض والى هذه اللحظه والى ان يقتحم الساعه تصفيه الخصومات بهذه الطريقه سمعنا ان رجلا جاء وقتل زوج اخته في الثلاثه وقريب وصلي معانا هنا افتري اقول مره شال الرشاش وجاء فضعه وفيه وفي النهايه مشت الحراسه واحد قتل مرته جري قبل يومين قتل مرته وشال الطبقه اكلها وما عارفين لحد يومين اللي هو هو قتل ليه ولا هي في الانعاش وقتل اخوها وقتل منه كثير لكن الحادثه التي تناولتها وتناقلتها الصحف قبل يومين شاب وجيه عنده صاحبه عنده مجمع بتاع ذهب دعاوله عشاء وكتله وفصل راسه وقطع الجثه حته حته والله بني ادم ده بالله الزول ده كان تشوفه ما تقول اصلا ممكن يعمل كلام كده ودائما اردد من خلال هذا المنبر ان الانسان معقد لا حول ولا قوه الا بالله غابه شائكه من الاحاسيس واغصان متداخله من المشاعر المختلفة المتناقضة بالله صاحبه يضحك معه وينادي ويدعوه لي شقة ويقتله ويبسر رأسه ويرمي رأسه في مجرى وداه جنوب الخرطوب كل كل عضو من جسمه في محله أذولنا قطول الجفت قال لك بعد ما جابه في المشرحة ويكتمل الطبيب الشرعي قال له أن الحوض ما فيه ضغطوه ورواه محل الحوض ما فيه وقال لك جابه الحوض ويجابه بالله ده بنا آدم ومسلم تبنى ادم ومسلم عشر كيلو ما في سبب فقط شال منه المفتاح مش شال اثنين كيلو ذهب بيكم. بيكم وتسعه مليون تقريبا ومشى لله ماذا نقول في مثل هذه الحوادث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 ناس لا اخلاق لا مال حيث سو يقتل وينهب ويمشي تشات ويجيب الف عربيه وياخذو خرطوم شنو يعني يموت من يموت ويهلك من يهلك ليصل هو الى السلطه على جماجم الناس ودمائهم واشلاءهم مش دي مصطلحاتنا يشكر السودان ده كان زمان السودانيين السودانيين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 والله فعلا ما في جريمة كاملة الشيطان يقول لي اعمل كده واعمل كده ما يكتشفوك ويجي هزات في لا بد من ثغرة شال له شريعة من السوق ما عندها اسم وضعها في الموبايل بتاعه ورسل رسالة لأهالهم له زود سافر هزات شوف الاجرام ده بالله ناس الشرطة رجعوا للجهاز الرسل منه الشريحة اللي هو ما حقا دول بحثوا عن الجهاز الرساله الرسالة لجواه بيحمل رقمين منها الرقم بتاعه ذاته مجرم قتل الكثير ومشي في جنازته ويبكي ويفتش معهم ويقولوا لهم انت ما رجلتوا وقال لها كان بعد الصلاة يصلي معهم في الجسم بتاع الشرطة باعتباره صديقه الحميم ويدعو يقول يا الله الجوه فعلا الله استجاب لجوه شوف الاجرام ده بالله يا اخي ده شنو ده ده, ده عشان أوريكم السوداني عندهم طيبه ده دخل البيت عشر سنه يقول البيت يسلم على النسوان جوا بالله ده كان يؤمن على عرض من الاعراض اذا كان بقتل هذه القتله البشعه هل يؤمن على عرض من العرب بيغش وياكل معه جوا وبيعرف ناس البياتو بيعرفوه حتى النسوان. البني آدم ده ما شوفه كده سماحته وشكله بيبره وقاري ولابس بدلة وكرافتة ولابس عمة سماحة ما يعبر بيدو التأقيف من عرجات ومن دائما أكرر الإنسان غابة شائكة.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 خطر النميمة والشتيمة برضو بالجبل الحكم زول اشتم زول والله ناس بشاتر مشتيمة يا أخي الشتيمة دي الصماد ما دائرة لها جراية زول يقول له لقريك تشتم الناس كيف الأدب هو داير جراية حسن الخلق وضبط النفس وتملك الأعصاب وليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب هو الذي يحتاج إلى تعليم ودربه وتربية النميمة والشتيمه والحمية الحقد في النار وفي رواية النميمة والحقد في النار ولا يجتمعان في قلب مسلم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 وأنبأه أنه اختلف مع والده وبات معه فلم يرى منه قياما ولا كثير صيام فلما سأله قال ما نمت إلا وطهرت ونقيت قلبي من كل ضغينة وحقد على مسلم قال له عبد الله بن عمر هذه الذي بلغتك ولا نستطيع كده أي جزول قاعد حاقد على منه أي جزول قاعد الآن بينك وبين نفسك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 ومن لقي الله لا يحقد على مسلم الله بيخف له طواله أبعد من التلاك دل قال غفر له ما دون ذلك ما تفرق بالله ما تحقد ما تبدا ساحر تتبع السحرة فنان يتبع السحرة يتبعون السحرة تمشي بارون يكتبوا إلى يومنا هذا وبأحد تقول لك نسابتى لأن ولد الزوجني ما راضي يمشوا الفجرة ويكتبوني طوالي وعندهم بخور نحن سأتنين معاهم في البيت ما يفقوا البخور ده أنا والراجل بنشاكل البلاستيك سبق وأنا اتكلمت وقلت لها رحلني منها لك دير قبل رحلني مش دي فقفت مجتمع الطحلة السيء الرديئة مش دي ولا ولا في حاجة تانية ونسابع يقول لك مرات ولدنا بتاع الفجرة حوام من ما ورنا كيف تمرق معه؟ ونلقى تحت المرتبة أوراق مكتوبة وحاجات وشنو ما ونلقى مربعات ونلقى نجوم وأرقام تشهد. تشهد. فش أوريك إنه الناس بيغلو. بيغلو لا يغرنكم هذا التماسك الظاهري للمجتمع إذا كان الحقد في النفوس فإنه قنابل.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 هل بيقولوا عليهم الشماسة لأنهم الشميخ ضارباهم هل بيقولوا أولاد الشوارع الذين يبيعون عند الأصطبات ويمسحون العربات من أجل حفنة من من الدراهم والدنانير. أو لا إذا لم يجدوا رعاية فإنهم يحقدون على الناس أنا خليه يحقد شنو أنا لو كنت محلهم كنت بحقد الناس أولادهم ماشينا المدارس شايلين السندويتسات وخاطين الشنات ومطامحه في جهوره في المدارس الخاصه وانا ما أقرأ بغير جنب ولا جريره وعينوه جدا عيني ما احقد عليهم الا يبقى اللي يبقى حجس طالما هو بن ادم عنده احاسيس لكن في أمن في قانون يوم ما ينفلت الامن والقانون تعرفوا, تعرفوا براكم مرات حاجه تعرفوا عرفه وشوفوا شوف ده ما حد لا فيه يا أخي زول صابخة مصادر سنة جرجلوا قتلوا وبيسعل عنه وعايم مع الناس يفتش عنه وكتلوا كيف يا أخي لو كتله. يا أخي واحد برضو قبل كده كتل زول والله ابن آدم ده خطير كتل زول وصف دمه وركبه في الظهرية ومشى مجلس في محل بتاع عشا وطلب عشا ويتعشا رأي البنادم ده ما يتغير خطير ما في حاجة بتسيطر عليه الا الدين ما يقب في فقر في الضمير وفقر في الجيوب والله الشر وال والدمار والله لا ننتظر في هذا الواقع الا الدمار بهذه الصوره يا اخي دي اشياء بتظهر مره مره قتل صاحبه في مجمع الذهب عمل شنو ما عارف وقريب ده قريب واحد اتزوج وحدها دعوه في الجنائب وفي التلفزيون بنت في غاية من النبل في غاية من البراءة في غاية من الطيبة اتزوجها رجل وهي ما كانت عندها يراه زوجوها بالغصب وده حرام والعقد باطل أي بنت ما ترضى ويزوجوها العقد باطل أبد تمكنوا من نفسها في شهر العسل أقنع أخوها شقيقه قال له انا بدي عندها سحب وما جاء ب يتنار وقال لي جبت لك من الشيخ وخش عليها وكسحها في وشها الشح في وشها قال له عشان تبدو كلسه الاخ بكل براءة شال ب وتنار وكشح في وجه للليل للليلة عملوا عمل تجميل في القاهره وجابوها عشان يتعالج ضغطوها إنها تعفو وتتنازل ويتنازلوا من البلاغ ضد العريس المجرم الذي مشى عرّث والآن آمن مطمئن لم يطله القانون لأنه قانون أعوج والبيت لحد يوم الليلة لا نافع عمل التجميل في القاهرة ولا في السودان ما جريتوا ما شفتوا البنى آدم ده خطير إلا الله والله ما يقدر عليه إلا الخلب يتفنن في الاجرام ويتفنن في السوء ولا حل الا بهذا الشرع المتين وبهذا الدين المحكم الاحقاد فناء الامم فتتذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اقول ما تسمعون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 ان الشيطان آية ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم ما الحل من ان تعيش مطمئنا وان يعيش غيرك مطمئنا اول حل اقامه العدل في الارض لاحق ما عدل ابدا الحقد يولده الظلم لو ما ظلمت الحكومه لو ظلم جدول ما تتكلم عن العدل نقول الحكومة نزمن قول العدل وظلم يقول له دينا مثلا محلية مثلا محلية براو انت في بعضكم لو ظلمت اجيرك يحقد عليك لو انت مدين وظلمت موظفك يحقد عليك أبالغ لو انت أب ظلمت جناك يحقد عليك جناك يحقد عليك الظلم هو الذي يولد الشقل زول أساته ما بيحقق كيف إذا انتقطع دابرا على الحقل ما ستزول إيسيئ زول نتعلم الأدب يا أخي قبل يومين حدثت ليش شكله عربية طقت عربية وانا كنت ناكد مع واحد الناس يشكله انت غلطان لا انت ما غلطان انت ما بتعرف أحسن من مي قل ليه أسمع أنا غلطت على كائن أصلي عليك. قال لي تعال بيصلي حوالي. شوفوا الاستفزاز. قال لي والله واحد قليله انت ما واقف أنا كنت دجيت الزول. بس عشان انت واقف انا ما أدجيته. يا أخي يا أخي لا إنت قاضي. نزل الله خلق ما أدجته. وأنت الثاني اللي حد القيامة متلاجيوه. ما في شيء يا أخي. أصلا حوادث الحركة دي ما أجب زول هو قاضي زول. لكن بجد كلمكم. بجد ناس التأمين علّقوا الناس الافتشتار حتى بالأرواح يقول ليه أنت كان مؤمن شامل كان كتلت تزول ما بيوتك في الحراسة يقول لك كده أنت كان مؤمن أهم ما شيء تأمن شامل وكامل إذا أمنت شامل كامل قال ليه كان كتلت أروح ما بيوتك في الحراسة بالله ده كويس يعني ولا كيف علمت الناس الظلم والجرأة على الحقوق وعيدة لكن لعربية مهلهلة كسر لعربية الزوء السمع وماشه التأمين بقى عربيت المهلهلة دي مؤمن ناس التأمين أبو يدو الزوالة بروش كاملة المضرر ماشه زول في البيت طوال تردو قال اسمع هوي ما عندك أمشي أطبع أمشي ناس التأمين قال له ما عندك معي, معي كلام جرأة جرأة عذيبة بعدين شنو ما في قيم انا لله وانا الى الله اول حاجه يقول مؤمن زمان الظلم من نضرب اول حاجه بيقول اللهم اجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها حتى اول حاجه مؤمن ك مؤمن ولا انا لله وفي حاجه وكمان مؤمن يقول انا لله وانه الى رجع اللهم اجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها ولك مؤمن اول حاجه ولك مؤمن شيء عزيز العدل قال الماوردي في أدب الدنيا والدين العدل أولى من الشجاعة لأن العدل يغني من الشجاعة يغني عن الشجاعة الشجاعة سمحه لكن العدل أسمح لأنه كان في عدل ما بتحتاج تبقى شجاع ذاته العدل يغني عن الشجاعة أول حاجة العدل اثنين الاحتساب نتعلم العفو وشوف ربنا قال شنو قال فليعفو وليصفحو سبحان الله الصفح أبلغ من العفو لأن العفو تركل للحق مع بقاء شيء في الضمير أما الصفح تركل للحق مع سلامة الصدر ونقاء الضمير العفو ما تقول لك خلاص عفيت منك لا بشتكي ولا بشاكلك وحق ما دايره خليته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 والسطح والعفو قال تعلمته من قيس بن عاصم المنقري قال كنت جالسا معه في مجلس وبينما هو يحدث قومه جيء بشاب مقيس ويقوده أناس فقيل له هذا ابن اخيك قتل ابنك والدخول قتل ولدك والدعمه يعني وجايبين الولد سألنه دم كابي وودخوه يعني مربّر قال الاحنف فوالله ما حل حبوته قعدته ما غيره ولا قطع حديثه كمل كلامه مع الناس ثم التفت إلى ابن أخيه وقال لقد قطعت رحمك وغميت نفسك بسهمك فقتلت به ابن عمك ولده كبير قاعد قال قم الى ابن عمك حل وثاقه شكوى لدعمك حل وثاقه يا اخي الحقد ده يا اخي والله في ناس حقدين شكد ومعد عقد عجيبه خلاص حقد عجيب أنا قلت لك العالم ده كله يغلي مساكن انفجارات اقتحام سجن قندهار اخراج المسجونين انفجار في غزه و كله في بلاد المسلمين بس أنا المؤلمني المؤلمني إنه الكتل ده كله فوران ده كله في بلاد المسلمين الكفار ناس بتعاملوا زول بيكتل زول ما في ويمشوا الانتخابات دي اللي بيبقى رئيسك وما في زول بيشيلسهم على الزول ولا في زول يا أخي نحن السلطة دي والثروة دي مكره الناس كل ناس يقوم ويقول لي الثروة والسلطة أحد في الثروة والسلطة وطغت القبلية وفشت العطبية يا ناس الحاصل شنو؟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 واعلم أننا لا نكافئ من عسى الله فينا بمثل أن نطيع الله فيه دير مؤدبين دير نفوس فعلا إلا من أسى الله بقلب سليم دير نفوس شفافة جدا قال الشفافية قال الناس اللي يمضي ما لك الشفافية كل مرة عندهم كلمة منطفية المساواة يخلوا يمسكن لك في العدل ينطل لك الشفافية قال شفافية وين الشفافية كده وين, الشفافية, وين قال الشفافية قال الشفافية قال اي الشفافية, قال الشفافية, قال الشفافية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 تعمل شنو تحتسب تقول له عفى الله عما سرق انا سامحتك انا عفيت انا صفحت هكذا سرق ابن مسعود الصحابي الجليل سرق رضي الله عنه جاء الناس قالوا اجر عليه فقال اللهم ان كان محتاجا لما سرق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 واحتساب و وإحسان الإحسان بعالج الحق زول بيحقد عليك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحبيب ليش ادفع بالتي هي أحسن إذا أحسنت أسكد دائما بقول اللقطاء الفدار المايجومة مطول الابوين والله يا اخواننا البني ادم ده حاجه عجيبه خلاص مشينا الدار الجمعه الفات انا مشدوه الناس ابو الفات مشيت دار المالقومه دار مجهولي الوالدين او الابوين والله والله لقيت شافعه عمر ايام الحشرات مليانه في جثمه قالوا طلعوها من من من من المجره طلعوها من المجره بالله دي ام ولا ابو فحل الأزل من يذني ده تجرد من الإنسانية ده ده ما وحش ده وحش والله شفته سافعة ترعين مظلة قالوا ده نحسر الكلاب شوف عيني ده الألف الحضانات أعمار عشرين يوم أعمار بالأيام لا, لا جنب لهم لجيد بيت جميلة جمال عجيب تكلمنا سعدار قال لي البنت أم امها في اولى ثانوي امها في اولى ثانوي بيت في غايه من الجمال والروعه وتنتظر مستقبلا مجهولا لما نجي نزوجوها كثير جوني الشباب يقول لي يا خنا بعد ما بيت عجبتني في الجامعة جيت اتزوجها في النهاج اتزوج سمع لا لعندي ام لا ابو انا شالوني للمستشفى والبربوني لما امي ابوي يقول لي ايها عمل شنو اقول له خليك سنودي خليك راجل امشي طوالي ما تكتفك ودي حتحترمك وما حتنسالك مدى الحياة وستكون لها اما وابا كثير من الشباب بيجوا شاوروني واحدة طفلة ما دي ما لقيناها وروني صورته في الجهاز مضروبه هنا في راسه سبع غراء ضربت أمها بآل حادة ورمتها ونزفت وشالوا خيطوها وقعدت معاهم عسر يوم وماتت بالتسمم الحاصل شنو يا ناس إن الشخد يعمل قلب ويولد القسوة ويجعل الإنسان لا يفكر إلا في الانتقام الشماشة دين أخواننا أحسن اليوم شوفوا له الحل هؤلاء من أبناء المسلمين دائما تحسن اي يزول يحقد عليك تحسن عليه تحسن اليوم سينسى يخذه عليك ولا أملك في نهاية الخطبة إلا أن أبتهر إلى الله وأقول اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في منخافك والتقاك واتبع رضاك اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا الى البر والتقوى اللهم اجعل هذا البلد سخاء. رخاء وامنا وطمئنانا وسائر بلاد المسلمين اللهم انزع الغل من سخائم النفوس اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا واصلح ذات بيننا والالف بين قلوبنا